<تصلح> <سنا> لآلئ القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ف ن ا آ ن ا ل ل ه ل ا إلا إله ه و الحي ا ل ي عليك و نزل ا ل ك ت ا ب ب ا ل م ا م ي ن ي د ه ا و س و ع ه ا ل ا ب ل س ي ل ل ا ل ا س ل ا م ه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا you شركه الله فإن الهدى ل شركه فقل أسلمت و ج لله ت دعويه ل غير ل ربحيه ن أ ذات مضمون فإن أ س ا ج ت د م ا وإن ع ا وترزق موسوعه النابلسي للعلوم ا من دون ي ف الاسلاميه ل في ي you